ولا تقولوا لمن قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء ولا تشعرون ولا نبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ولا قتص من الاموال والانفس والثمرات ومدشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولا 119. وعليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 110. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 119. في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 110. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم